والجبال أ و ت ا د ا وخلقناكم أ ز و ا ج ا وجعلنا نومكم ص ب ا ت ا وجعلنا الليل ن ب ا س ا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم س ب ع شدادا وجعلنا سراجا وهاجا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 فذوقوا فلن نزيدكم إ ل ا عذابا إن للمتقين, مفازا ان للمتقين مفازا حدائق واعنابا وكواعب أ ت ر ا ب ا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 من يوم, يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر الله